كفر عنهم سيئاتهم وَأَصْلَحَ بالهم ذلك بِأَنَّ الذين كفروا اتبعوا الباطل وَأَنَّ الذين آمَنُوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخفنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارفين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من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 المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال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 افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم واملا لهم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 أسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله أطوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ وَشَاقُّوا رسول من بعد ما تبين لهم الهداية ضر الله شيئا لا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واعطِع الرسول اطيع الله واعطِع الرسول ولا تبضروا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 والله معكم ولن أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم اموالكم إن يسألكموها فيحذكم تبخلوا ويخرج أطلالكم ها تومهاونا تدعون لتنفقوا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن وَلَوْ يَسْتَبِدُّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ